بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فان من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فَسَلٌ يَشْفُو لِيُسْرَا هُوَ مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ولا سوف يوم الله